ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرواك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ولحزاب بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا وكذلك حقت كلمات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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واطعم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح منابهم وما صلح منابهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم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 قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ذلك بانه وإذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب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 لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 أو لم يسيروا في الأرض فلا ضر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوتهم وأثرا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بدون بهم وما كان لهم من الله مواق من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 وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدوا رباه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم إن أعوذ بربى وربكم من كل متكبر إلا يوم الحساب. وقالوا وقال رجل من منان فرعون يكتم إيمانه يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا لي يقول ربي الله. أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ ربكم وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يَصْلُفُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب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 وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم يا خاف عليكم يا قوم إني يا خاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داء قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويقوم إني أخاف عليكم يوم التنادى يومت واللون مذبرين ما لكم ما لكم من الله من عاصم وما يضل الله فما له من هادى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 كيطبع الله على كل قلب متكبر جبال وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعني أبلغ أسباب, أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمل هي وصد عن السبيل وكذلك كذبن فرعون سو وعمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وما كيد في غاول في تباب وقال الذين امنوا يا يعقوب يا قوم سيعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا تارة وإن لا أخرى يا قوم هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 إِسْلَمُوا دَاعَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ لَهُمْ أَصْحَابٌ نَّارٌ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُصَرِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ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 فَهَلْ أَنْتُمْ تَظُنُّونَ أَنَّا نَصِيبًا مِنَّا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ان الله قد فككم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عن يوم من العذاب قالوا اولم تكن رسلكم بالبينات قالوا بلى لَوْ فَتَحُوا بَابَ الْجَنَّةِ لَادَّخَلُوا فِيهَا وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِيدِينَ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ لهم اللعنة ولهم سوء الدال ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولد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 قليل منا يتذكرون إن الساعة لآتية لا تيَّتُ إلا عَرِيبَ فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم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 ذالكهم الله ربكم خالق كل شيء إلا إلا إله لا إله إلا هو, هو فأنتم فكون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون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 هو الحي لا إله إلا هو فدعه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إنني له تواب نعبد تدعون من أمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من ثم من علقا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسما ولتبلغوا أجلا مسما ولعلكم تعقلون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 وَنُنَزِّلُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْآخِرَةِ كَذَلِكَ يَطْغَى اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ذَلِكَ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ وَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَتَدْخُلُونَ وبه جهنم ما خالدين فيها فبيئس مثوى المتكبر فاصبرن وعد الله حق فانما نرينك فاما نرينك بعض الذين نعبدهم او نتوفى يرجعون ولقد رسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول نياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء آمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون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 فارحوا فرحوا بما عيدهم من العلم وحاق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بسنا قالوا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعه إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره مالك الكافرون